خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وَلَا يحض على طعام المسكين، فليس لَهُ اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا مِنْ غسلين،